إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا الآية ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث وصرح بذلك أيضا في قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقوله رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. وكان يوسف أعبر الناس للرؤيا ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا كقوله يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقوله قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا إلى قوله يعصرون وقال بعض العلماء المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها وسميت أحاديث لأنه يحدث بها عن الله ورسله فيقال قال الله كذا وقال رسوله كذا ألا ترى إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون وقوله الله نزل أحسن الحديث الآية ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي الآية قال مقيده وعفى الله عنه الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم وقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ووجدك ضاللا فهدى أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي فهدىك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلما أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا وليس مراد أولاد يعقوب الظلال في الدين إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين أحدهما الضلال في الدين أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه وهذا أشهر معانيه في القرآن ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة من قول العرب ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه وهلك فيه ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا لأنه تغيب في الأرض يقول إلى استهلاك عظام الميت فيها لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض الآية ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وظل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب وضمحل ومن إطلاق الضلال على الدفن قول بغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل فقوله مضلوه يعني دافنيه وقوله بعين جلية أي بخبر يقين والجولان جبل دفن عنده المذكور ومن الضلال بمعنى الغيبة والإضمحلال قول الأخطل كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضل لأين سار أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته